بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان على الظالمين واشهد ان لا الله و لي صالحين واشهد ان محمدا عبده الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذاكم محمدي الله تبارك وتعالى نكم تكيه صلاه وسلام وبنمتومه صلى الله عليه واله وسلم معاشره طلبه العلم وعامه المسلمين اتمنى بودي شكران شكرا لذاتي الله سبحانه وتعالى ya naema zake nyingi juu yetu sisi. Neema ambazo kwamba taziona. na neema ambazo kwamba zimeficha mana. Tunashukuru Allah Subhanahu wa ta'ala juu ya neema عظيمه jida ambayo kwamba haina mfano nayo si nyingine. سبقوا النعمه كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فمن يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه كذلك تشكر مولا wetu تبارك وتعالى جيو نعمه نينgine امبا يكوما نعمه عظيمه جدا alawanya niemae mtabati almustafa alayhi as-salatu was-salam ni neema yakuwafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu yakumfuata mtume Muhammad alayhi as-salatu was-salam navile vile barabara yake wazi هنا جيزا ولا مدوى ndani yake كذلك اخواني في الله نعمه نجينه كبرى تنا نعم كانه معاشره طلبه العلم نعمه باي كوانبا ني واجب juu yetu sisi kuiregesha kwa Allah subhanahu wa الا وهي نعمه طلب العلم نعمه طلب العلم الشرعي منادامك ووافقيوا ان الله كتفوت علمك الشريعه خصوصا كاتيكا زمن هذه زمن بعضه كما كثرت فيه الفتن والشهوات والشبوهات والله المستعان زامبا مابزوควম্বা زاما امبزوควম্বা امكثيري ndani yake شبوهات نا فيله فيله فتن نا فيله فيله شهوات فيو هاتنا بودي اخوان في الله كمرجشيا مولا wetu وتعالى نعمه كما هي امبا يقولوا ان حرم منها كثير من المسلمين وengi ketika waislam wamenyimwa khairi mina'ma kama hi manyimwa tambua hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man yurid Allah bihi khairan ايش yafqihuhu fi al-din yaraatu Allah tبارك وتعالى ammtaki khairi basi humsomesha na kumfahamisha yeye mambo yanayofungamana na dini yake kwa hiyo ni neema wa kwamba bali ni wengi ambao kwamba wamenyimwa neema kama hii na Allah subhanahu wa ta'ala imma kwa kushughulishwa na familia yake au watoto wake au biashara zake namfano wa mambo kama hayo lakini wewe Allah Subhanahu wa Taala akakuchagua na kukutunuku neema kama hii kuwa na faragha kutafuta na kujifunza elimu ya kisheria ikhwanefillahi baada ya utangulizi kama huu na lazimika ku kama hii katika siku ya leo siku ya jumapili sawa na tarehe moja ya mwezi mtukufu wa Muharram mwaka tatu hijiria sauti ambayo kwamba sikutaka ku لكن كما من وجي معشر الاحبا بسيقنا بودي مره تقريبا قبل بكتابه الثالث كل كلونه دوره علميه شرعيه دوره الي او ابو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي عليه رحمه الله دوره كما يلي يلي يندشوا نا مmoja من الانافذ مقبل رحمه الله نا فيله فيله مmoja من وشيخنا الفقيه عبد الرحمن العدني رحمه الله تعالى ناني ابو عبد الله بشار العدني حفظه الله ورعاه وعافاه ولله الحمد امبار دوري مسي ماما نا كوسوميشون دانييake كتابو كما مليفو فيونا كتابو في العلوم ابن رجب الفرق بين النصيحه والتعيير وهكذا كتاب الطب من الدرر البهية للإمام الشوكان رحمه الله وهكذا كتاب لمعه الاعتقاد للإمام المقدسي رحمه الله تعالى نوره هيفو وكماليزه ولله الحمد والمنه اجلي امبالي كلمات ز الفجيري وليز استفيد كوازو و اسلام نا فيله في محاضره نا بال بالي ذاك الدعوه الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الجهد الضعيف وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل ketika kutangaz daura kama Kukatoka kutoka tahadhirat ambazo kwamba kila daura zikifanywa na masuala hapa Mombasa utakuta kuna tahadhirat lakini Hakuna hata siku moja tuliamua kuwajibu kwa sababu hakuna faida ya kujibu tahadhirat kama zile ambazo kwamba hazina hoja ndani yake wala vile vile hayana mashiko ndani yake lakin kwa nini tusijibu tahadhirat za daura zilizotangulia tujibu tahdir kama hi muslimin, ni kwa sababu kuna umuhimu, و اكجيب تحذير كما هي كاجلي تلبيسات زلذوجا ندنيا اله تحذير ما في له في له وونغو ووازي بس انكوونا هيا اللي اوجا ندنيا اله تحذير نعم إخوان في الله ما نقفنيو تعليق الاخ عبد الله ابن حميد هدانا الله واياه فكسوم تنبيه كما يله وتحذير فيلي فيلي كما يله كذلك نصيحه كما انويته نصيحه ينيوه ya toka kwa abu yahya zakaria al-adani hadanallah wa iyya nakadai kwamba ni miongoni mwa mashehe wanaoaaminika katika da'wa salafia injama mnna hukika hamjui huyu abu zakaria au yeye ni kijana Almuhim ni shekhe ambaye kwamba anayekwenda na mrengo kama wao kwa hiyo kwake yeye ni shekhe na vile vile ni shekhe wa kuaminika Abu Yahya ya Abdullah huwa talib alim si shekhe bali ni mwanafunzi na waweza ukasema ya kwamba tumdharau kwa ajili ya hii fitna na kwa sababu haya hana misimamo kama misimamo yetu abadan tukwambie abu yahya nahnu naarifuhu ni talib ilm qabla ya fitna ya yaman Na baada ya fitna vile vile min baabi awla Lakin baada hii fitna Wakapachikwa wale wali waliopachikwa na kuvalishwa wali waliovalishwa majina makubwa makubwa ambayo kwamba walikuwa wakizingatiwa ni wanafunzi tu نجينه الاخ الفاضل لكن بادى فتنه نا كيجامباكم باكو نا الامام العلامه شيخ ربيع حفظه الله ورعاه ومتعن الله واياه بالصحه نيكمبا وكپاخيكو يلي ماجينا شيخ الفاضل فضيله الشيخ وهكذا وهكذا والله المستعان كوي ابو يحيى ني علم نوال سي شيخ وكوامنيكا كما قال وداي هو الأخ هداه الله ني شيخ امبيي كوانبا تاياري امشجرويوا نا معلماء اليمن نا كذلك محمد ابن هادي المدخل حفظه الله يقوامبا هو ونزاتك وناوكندا نمренко كما هو وكتوكان معلماء نا وكو وبروموشا معلماء مع نمصعافقه في شيخ محمد ام يوجي روحي اكوايتا ياكم باوا فيجانا وناو تشفو دعقه نمصعافقه نا كل مملكه واكو نا ونا كيونغوزي واو نا فيله فيله يمن واكو انجاوا دعوه ياشكوفا الحمد ما هي yakila mtu anayewapromia maulama na kuwatusi maulama na kutaka kuapromosha maulama wakati allah subhanahu wa taala atوامrisha tuheshimu maulama tuwafanyia heshima maulama naturegee kwa maulama lakini hawa utakuta kazi yao muda wa kuwa kunyanyua na vile vile kuporomosha ni kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotuambia katika surat ya al Imran alhamdulillah muslimu atakaniwi kubabaika wala vile vile kutetereka na monadamu wenzake si kwa hiyo si sheha wa kuaminika kwa sababu ni sufuk na vile vile hapa Kenya wako wanaofuata mrengo kama huu wa kisaafika wallahu almusta'an kadhalika katika tahdhir au hiyo nasiha kama anabudai aliyoisoma na kuifanyia taliq ni kwamba uangalieni wale watakaohudhuria katika hiyo daura ni kina nani n'am moja wa أنا anazodai ya kwamba hii daura si ya kisalafi na muislamu na talaba tu ilm haufaiku hudhuria daura kama hii ni alama aliyoitoa na huyu bwana ana matatizo ikhwan filah kama mnavoona yani yeye huja na kawaid na taqarir anazuzito wa huyu bwana wallahu almusta'an na hii ndio taabu ya elimu ndogo kama tulivonukuliwa na baadhi ya mashaykh zetu hapa Mombasa ya kwamba asheha abdallah al-Farsi rahimahullah alikuwa akisema elimu ndogo udhia utajiudhi nafsi yako kwa kuleta majanga na bala na kawaidhi zisoeleweka kama hizi na vile vile utaudhi wa islamu. وي قال الاخ الله هداه الله يجوز يجوز اخواني في الله مولى سيكيه احتاج قواعد قواعد عامه دونها وكتبها ائمتنا وعلماءنا قديما وحديثا وهي قواعد عامه يهوز شكو هذه القواعد اكزترمش على الأفراد اه إمام aiza akakwambia alqadhhu fi fulan ta'nun fi sunnah yeye akaichukua hii qaida akaja akatupia mfano hapa kwetu Mombasa na kule Tanzania ya kwamba yeyote atakemtaani Sheikh Abu Hashim waufakahu Allah ni alama ya uzushi wake Hii qaida tumka hivi sasa utakuta wale vipofu wallahu almustaan waliazibwa macho na maskio na yeye takuta takwambia mashaallah ngaliani fawaid kama hizo sasa lakini ujue kwa talabati alilm na baadhi ya maawama waliyosalimika akilizao ujue ni aiba abdallah wallahi wataibisha na waaibisha manhajus salaf ambayo daiman wewe wajigamba na hiyo manhaj na alhamdulillah akajitokeza ndugu yetu al-khafadhil ابو معاويه وفقنا الله واياه لكل ما يحبه ويرضى اكمردي ما كمسوازيشا ما ولله الحمد هكجيبو نا هي ني نتيجه ياكمه مكباني مكوسا الحمد وهكذا دائما وابدا qawaid na tamat ambayo لم yasibuke kila siku huja na vihoja na na maajabu wewe sema kwamba utawakuta baadhi ya vijana hutembea na watu wa maajabu maajabu wewe ndio mwenye maajabu kwanza rekebisha maajabu yako kisha uangalie hao wa vijana kweli watembea <coughs> na watu wa maajabu maajabu wallahu <coughs> جوزي نجوزي اتطو قاعده نجينه كما ملبسكيه في خطبه اللييويطه يا الجمعه هدان الله وياه الغلو في اهل البدع عباده والله المستعان اسما قو مكالي كو watu من اين لك هذه القاعده قولي kuwa na shida na watu wa bid'ah ni jambo liko katika manhajus salaf Lakin hii kanuni uliyoitoa ya kwamba al fi ahli al-bid'ah Hii hi qaida ikwa Tuwambie umetegemea vigezo gani mpaka kuzungumza maneno kama haya je kuna kitabu gani tuambie tu fathul bari ni kitabu gani cha a'immatus salaf waliotangulia je kuna katika vitabu al-imam ahmad rahimahullah au mfanoao ambao walizungumza maneno kama haya tueleze alafu tutarejea biiithnillah hakuna kwa hiyo mwenye maajabu ni wewe khal Karim Abdullah kwanza tengeneza maajabu yako kisha uje kwa wale wengine ambao kwamba wana maajabu sababu mtu kwanza hujisafisha nafsi yake akatatua matatizo yake kabla kutatua matatizo ya mwanzake wallahu musta'an kwa hiyo akasema waangalieni wale watakaohudhuria daura kama hiyo mkina nani hmm. yani alama ya kuwa ile daura haifai kuhudhuriwa akasema mtakuta mahajawira wapo hapo ndani kadhalika mahalabi wapo hapo ndani njaa hatuwajui nje wataja yeye alafu tuka tukaangalia je ni mahajawi kweli na je ni mahala mikweli kwa sababu zama tulizonazo ikhwani fillah kila mmoja ana uwezo wa kudai lakin bilbayna tunacho sisi ni ubainifu na hoja na vile vile barahin ama kuzungumza kila mmoja aweza kazungumza mwenye aweza kaika tuktuki yake kando akaja na yeye vile vile kazungumza Lakin, kuna faida gani ya huyu azungumze na yule azungumze hakuna faida faida itapatikana ni pale utakapozungumza ukaja na hoja za kukinaisha hoja ambazo kwamba hazina utata ndani yake wala shubuhat ndani yake Lakin tufanye tayyib tanazzulan ma al kwamba waliokuja ni mahajawira ni maha mahalabi ni watu wa tablighi eh? ma sha'ira maa masufia na wengineo wapotofu aswali kuna uharamu gani wa hivi vipote vilivyopotoka kuhudhuria daura kama ile sisi daima tuwatangazia watu ya kwamba da'wa salafia ni da'wa ya watu wote da'wa salafia si ni da'wa ya kila muslam tuokaribisha watu wote waje wastafidi kwetu sisi sasa ikiwa wewe hautaki hao mahajira na mahalabi ongezea na masufi bali wayahudi na manasara vile vile kuhudhuria katika vikao vya kielimu kama hivi lini wataelewa haki lini watafuatilia barabara iliyonyoka aliyokuja nayo mtume Muhammad salatu wassalam sasa ubakie kule kule kwa mahajira watakubakie kule kule kwa mahalabi ايش <أكلك> هذا الكلام هذا الكلام لا ينطقه عامي فضلا عن داعي الذي ينتسب إلى الدعوه السلفيه اkiwawe hautake haoma bana wahudhurie katika dourat kama hizi dora ambazo kwamba zalingania tauhid na sunna dora ambazo kwamba zaraddi v Tayy bowlinganiye basi waje kwako wewe na biidhnilla wakija kwako wewe na tutawatahadharisha. Lakini sasa wewe waliya kwa kuwa hawa mahalabi binafwa tu wajui nani lakini tufaradhiye faradhiye hawa mahala Na mahajawira na wengineo wasiokuwa wao katika vipote vya kipotofu kuna kuna uharamu gani? Wallahi musta'an. Kwa hiyo hii likadhalika ni katika maajabu kuliyo na naqawaid ambazo kwamba huwezi ukwadanganya talabatul ilm biithnillah utawadanganya wale ambao kwamba hawaoni hawasikii isipokuwa wewe peki yako na ili sisi halitushughulishi alitushughulishi walillahilhamdu walminna kwa hiyo sisi tuko pale pale biithnillah katika dauratu zetu zitakuwa ni ilaan عام kila mtu ambaye kwamba kustafid ahlan wa sahlan wa marhaban bi na الله ukitaka vile vile kustadhithi اهلا وسهلا ومرحبا بك لكن kutahadharisha ya kwamba hifai kuhudhuria sababu madhumuni ya maneno yako ni kwamba daura kama hizi za kisalafi hifai kuhudhuria isipokuwa salafi ma pengine haujui daura kama ile walillahilhamd wamehudhuria ikhwa talaba ulilm kutoka maganya wa kutoka kisahuuni نما مراكزينين تفاوت تفاوت نعم فايو اي كيو فاي فعليك بالحجه والدليل والبرهان نعم والا فاسكت بحلم فاسكت بحلم كذلك اخواني في الله ketika asbab alizosito na kuzisoma ni kwamba daura kama hii yaendeshwa na wafuasi wa al-imam na kwamba wasikaribishwe na wasipokelewe watu kama hawa wanaomfuata Muhammad al-imam sawa so sawa -so nikotokea fuyush au kutokea markaz yenyewe ya Muhammad al-imam wallahu al-mustaan sitaki kuingia sana ikhwani fillah husiana na qadhia ya al Sheikh al-allama Muhammad ابن عبد الله الإمام حفظه الله بروحه وسباب معلماء مع ومنزغمزه ولله الحمد قضية بشيخ محمد ابن عبد الله الإمام كوهجه ونا دليل زوازي تنى زكنايشه ولله الحمد والمنه نا فيله فيله الحسيه وان شي يماهنشى وضي حقوي ومننوا يا معلماء الشيخ العلامه محمد ابن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه فعلماء اليمن وعلى رأسهم الشيخ العلامه محمد ابن عبد الوهاب ال رحمه الله كذلك الشيخ العلامه الناقد البصير عبد العزيز البرعي حفظه الله وهكذا الشيخ العلامه عثمان السالمي حفظه الله وهكذا الشيخ العلامه الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله وهكذا الشيخ الحكيم العلامه محمد الصوملي حفظه الله وهكذا علماء اليمن قاطبة اوتهاو ومن parmi عذرو محمد ابن عبد الله الإمام حفظه الله وهكذا علماء المملكه العربية السعودية حرسها الله وعلى رأسهم الإمام العلامه الشيخ الفوزان حفظه الله وهكذا الشيخ العلامه محدث المدينة عبد المحسن العباد وهكذا العلامه صالح السحيمي وهكذا الشيخ العلامه صالح ال الشيخ وهكذا الشيخ سليمان الرحيلي وهكذا الشيخ العلامه محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وهكذا محدث مكه رحمه الله محمد بن علي بن آدم الاثيوبي رحمه الله وهكذا المحدث وصي الله عباس نوينجي كما علماء وليزغمز قضيه الشيخ محمد نكم نكمتي عذر معاشره المسلمين نو مونجيا كو هوجا ولله الحمد والمنه قيو نكوليزا سوالي هاوا وليمطيا عذره محمد الامام حفظه الله كوسيانا نواثيق اليويكي سايني وثيقا مبوكمبا اوميلتو اوكي واتهياري نا كلزميشوا اما اويكي مركز حوا vile vile ni mumayyun atana ulamaa al-yaman sababu hawa hamwataki wala hamtaki kuaskia lakini atahadaakum naamu wewe na mfano wako hal kadhalika ulamaa al-mamlaka mumayyun na ikiwani kweli toweni عبد المحسن العباد مميع مزقوم زكوفه سليمان الرحيم حفايت ساسا ني ني موينه ذا دروس زوانا في يوني ويتو ومملكه ولييمطيا ولييمطيا محمد الإمام عذرو كيشا واسيو ني مميعون كنين او كنا تعصب يا علماء المملكه انما هو ني سعودي ويله ني وسباب عذر ولي امطيه الشيخ محمد الإمام علماء اليمن نياله ولا علماء المملكه في له في وامطيه عذره محمد ابن عبد الله الإمام والله المستعان فسنبون هتوايهلي ثمان المميع يا عبد الله نحن أو أنت أصلحك الله وينهى دروس ذا سليمان الروحي لحفظه الله wakati mmoja katika jamaa zangu alipokuwa yeye kujibu akikukosoa akwambia wewe waeneza durusu za Suleiman ar-Ruhaili wakati Sheikh Rabia amemteheza risha sasa hapo ndipo si huwa mwadai mara nyingi sana Sheikh Rabia takallam takallam habidhahu Allah ta'ala watunahu Allah biṣ-ṣiḥḥa wal-'āfiyah ذا الشيخ الاصول سليمان الرحيلي من في بي هابا كي متوقعني وازي kidogo wewe waitakidi ya kwamba ba Musa Sheikh Muhammad ibn Abdullah ba Musa hafidhahullah nimfwasi wa Muhammad al-Imam kisha katika group lako ya enezo fatawa za Sheikh Muhammad ba الله امجز خير شيخ اميونجيا فيزوري <تصفيق> نتافصيل الييتوني تفصيل نزوري تشكويلي ويفي اخي الكريم عبد الله من المميع فهو ابو ايمن محمد ابن سالم واخوه ابو خالد وليد ابن سالم حفظه الله ام أنك المميع ناني مميع سذا كاتكا حوا واتواتو جيني سيسي لقضيه كما هي اخواني في الله كما ليفوا امبيا اخونا الفاضل ابو معاويه حفظه الله أنا اود ان اكاند اليزوزيتوا تقريبا 8 او 10 اكزغومزيا نكبينشا نكوeka واسي هوجاتاتا ونشبهات وتلبيسات ونززفانيا هاوا مابوانا كينيا و تنزانيا كوشيانا نقضيه يا محمد بن عبد الله الإمام فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء اخواني في الله كنا مننو مزوري يا العلامه ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله ومتع الله بالصحه والعافيه لكن قبل سجسوم مننو ياك مننو مزوري كبيس ونفائدة نتقنئ معاشر طلبة العلم اخواني في الله نازله يو يوتة نافتنه يو يوتة نقضيه ذكي منهج zina photo keza بس اخواني في الله واسلام عموما na talabatu alilm khususan hatufai kuwatangulia maulama hilo la kwanza la pili hufai kuwa nyuma pindi maulama watakapotoa wa mwangaza na kuongelea kadhia hassasa kama hizi hatufai kuwatangulia maulama mwanachuoni hajazungumza wewe talib ilm mtoto mdogo ukao ukamtangulia yule mwanachuoni ukazungumza hadha la yajuz nasika utaratibu wa manhaju salaf kadhalika ma ulama wanapozungumza qadhiya fulani hassas kufai wewe kuwa nyuma ukasema mimi simo mimi niko mbali na hizi fitna hadha la yajuz kufai kujiakhirisha ya wakati ma ulama washaongea na walillah, wa lillahi alhamd wal minna mara nyingi utakuta waislamu ahyanan na wanafunzi ghaliban huwa hawababaiki katika hali mbili kama hizi ni nadra sana utakuta baadhi watu kuwa ya watu kuwatangulia ma maulama na vile vile kuwanyuma na maneno ya maulama lakini tatizo linakuja katika hii hali ya tatu hali yenyewe ni gani ni pale wanapogawanyika maulama katika qadhiya fulani huyu akasema hivi na yule akasema vile hapa ndipo mara nyingi mzozo hutokezea wallahu almusta'an wanaftofaliyana maulama sasa ikhwani fillah wanaftofaliyana maulama jiu ya qadhi fulani mخرجni nini jiu ya tusisi talabatul ilm sikizani maneno ya al-allama rabi' ibn hadi al-madkhali alafu muangalie huyu bwana allah aabdullah hadahullah na wanao kwenda na mrengo wake je wao hufuata kweli maneno ya shekh rabi' sababu mara nyingi kama والوازي قبيسان هو اخواني في الله كويبي هؤلاء وغيرهم يتعصبون للشيخ ربيع والشيخ عبيد شئتم ام ابيتم هون ديووكوينديني مكاسيريك مباسوكيني نيني ناو ناوكندا نامرينغو وينو تتعصبون للشيخ ربيع حفظه الله وهكذا الشيخ عبيد حفظه الله ما ندومانا كنا بوانا مmoja نويكم وليزه تقريبا قبل ميكم 3 حبه اتكاب مختلفيان شيخ ربيع مع عبيد متفاجئ والله اكو انجواب اكنيامبيا واكويلي هapo فتكو كنا مشاكل مكومه انامبيا خلاص لذلك الله خيره فايو انغليني شيخ ربيع اتوامبيا اخواني في الله يقول شيخنا وامامنا ربيع السنه حفظه الله ومتعن الله وإياه بالصحه والعافيه قال نصيحتي لكم ان تدرسوا لذات كل في شخص ان تدرسوا عنه وتاخذوا اقوال الناقدين وتفهمونها وتتاكدون من ثبوتها فاذا تبين لكم ذلك فليحكم فليحكم الانسان ممنطلق الوعي والقناعه لا تقليدا لهذا او ذاك ولا تعصبا لهذا او ذاك ودعوا الاشخاص فلان وفلان هذه خذوها قاعده وانقلوها لهؤلاء المخالفين ليفهموا الحقيقه فقط ويعرفوا الحق ويا ويخرج من زمره المتعصبين بالباطل كشخ ربيع زقوم ذا منن مذوري قال وانا لا ارضى لاحد ان يتعصب لي ابدا ها اذا أخطأت فليقل لي من وقف لي على خطأ اخطات بارك الله فيك ولا يتعصب ولا يتعصب لاحد هذا اوذاك لا يتعصب لخطا ابن تيميه ولا لابن عبد الوهاب ولا لاحمد بن حنبل ولا للشافعي ولا لاحد انما حماسه للحق واحترامه للحق ويجب أن يكره الخطا ويكره الباطل نعم اخواني في الله مننوا يا الشيخ ربيع حفظه الله أما يزغمزه ketika كاسيت 1 الذي ائطيا عنوان خطوره الكذب وآثاره السيئه وموقف الاسلام منه كنزيه دقيقه يا 56 اسما الشيخ ربيع حفظه الله نصح زانكو نيني نمصمه نا فيله فيله مدروس مننوا ما علماء بيني اتكاب زغمزنا قطاني angalieni yale maneno ya maulama ma namuzi durusu zile aqwan za maulama namuchukue maneno ya wale walio yule mtu namuyafahamu na vile vile muhakikishe Kuthibitika kwa hayo maneno faiza tabayana lakum dali shekh asema sama fa faiza tabayana sisi tawambia كوسياننا العلامه محمد بن عبد الله الإمام كوني اخواني لم يتبين لنا اخواني محمد الإمام لم يتبين لنا ان محمد الامام لاخواني حقنا هوج حديث يبينك وتوسي اسامه شخربي حفظه الله فإذا تبين لكم ذلك فليتكوا بينك يا ني هلو فليحكم فليحكم الانسان ممن انطلق الوعي والقناعة بسنه هو انت اChkuw الى حكمه امباله تجروبشه الله تبارك وتعالى كقueleوا ما كوكيناي واضح قال شيخنا ربيح حفظه الله لا تقليدا لهذا او ذاك kwa kufuata kiupofu upofu, upofu. kumfuata huyu au yule wala taasuba hili au dak wala vile vile kumfanyia taasubu huyu ama yule na waacheni watu acheni watu, eh? watu kutaja majina makubwa makubwa Fulan wa fulan abadan sheikh rabi'a tuambia na kutunasihi tusiangalie watu na hili jambo tulifanye kuwa ni kaida na tuwanukulie wale watu na khalifu ili wafahamu uhalisia na uhakika vile ulivyo kisha Sheikh Rabia na mimi siridhi kwa mtu yoyote anifanyie mimi taasub abadan pindi ninakapokosea aniambie Allah feek hapa umekosea nakosa lako ni hili yako Sheikh Rabia Asima haifai mtu yoyote kufanywa taasub haifai sisi kufanyia taasub makosa ya, ta ma ya ibnu Taymiyyah ما كوسه يا محمد ابن عبد الوهاب ما كوسه يا الإمام احمد ما كوسه يا الامام الشافعي كوسه الامام سفيان الثوري لا ييوت تاتكايكوو حيو بسبب غاني بسبب انت تاتكاني واتعصب نحقي هاني منينو يا شيخ ربيع سasa leo tukiwaambia kwamba shekhe wetu imam wetu eh rabi'us sunnah hafidhahu allah katika qadhiya yuko بين الأجر والأجرين wal-ajrayn sisi toaona Sheikh Rabia hajapatia katika qadhia fulani wao atakwambia hio نطعني ta'ni kwa Sheikh Rabia hafidhahullah kwa hiyo kama ni ta'ni mutajua wenyewe ni ta'ni au sitani lakini haya ndio maneno ya Sheikh Rabia anayotuambia kwa hiyo mnaposema kwamba eti na maulama wamezungumza kwa hoja qadhia Muhammad al-Imam twakwambia vile vile maulama نا قمت تتهيا محمد بن عبد الله الامام وممتتهيا كنيني كوجه والله المستعان فايو حين انقوسم يا اهل الكريم هدانا الله واياك لزما تفتي مننوا ما علماء ما محمد بن عبد الله الامام ني ويله ني ويله الشيخ العلامه ربيع المدخلي وهكذا شيخنا العلامه عبيد الجابري حفظه الله ورعاه ومتعه الله بالصحه والعافية نعم ها هو انتك علماء الكباب عبد الله البخاري ما هو اندك ككاسريكا نا اكالي سنه غالياني اتى اسمي شيخ عبد البخاري تقولوا لي ما ويه ذيله ذيله محمد ابن هادي المدخلي قبل جلالميكا هكو angalia huko pindi unapomzungumza Muhammad ibn Hadi al-Madkhali wa ya litak ya litak tuaref man huwa Muhammad ibn Hadi al-Madkhali habidhahu Allah warahahu wa saddada Allah khutah n'am kwa hiyo al-ibra biddalil al-ibra biddalil ikuwa wewe wadai huyu amezungumza kwa hoja na yule amezungumza kwa لا يولي امتتيها كهوجه فايو بالدليل لا بالأشخاص لا بالأشخاص والله المستعان يقول شيخنا العلامه ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله اساما عليكم أن تنظروا في الادله ها ما بنا مغموني دائما واو حتواميا عليكم بالعلام ربيع والشيخ عبيد لماذا علينا بربيع وعبيد حفظهم الله فسبب واو ند هجوا لكن فوزان فوزان حجوي افتليها يا كذلك الشيخ عبد عبد المحسن العباد افتليها يا والله المستعان بل بعضهم يقولوا الشيخ عبد المحسن العباد هكون منهج وقت وامسوا كوي عبد المحسن وقال واشكوا ذي الريال 1800 ان ازو زitoa العلامه عبد المحسن لكن ليون ديو احسان ليكوم رجشيا منا شوني كما يله takuta kwambia kwa Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hakuna manhaj wallahu almustaan. Ko ya asema Sheikh Rabia kuhimiza wanafunzi wafuate dalili وتاخذوا بها كما فعل العلماء وطلاب الحق الصادقين ولا يجوز لكم أن تخالف العلماء الذين حكموا على فلان او فلان بالادله الواضحه والبراهين القاطعة انقل لي هذا منينه ketika رد ربيع اليويتي ان نهج الثابت الرشيد في ابطال دعاوى فالح فيما سماه باشراع الاسنه والتحقيق السديد حلق يا كوانزا ا كراسه رقم 19 نسمى الشيخ ربيع ني juu yenu na ni lazma muangalie katika dalil na muchukue hizo dalil kama walivofanya maulama na wale wanafunzi wanaotafuta haki watu wa kweli na wala kuwa khalifu maulama وليم حكموا متو فلاني بدليل ذي واضح ودليل ذي لزو كوا وازي اخواني في الله فايو مس تلزميشه مره قمره كمل لازم تمسكيلز شيخ ربيع شيخ ربيع يفهما ها المننو ينه ما هي ذو قاعده زينه زكي اوامر كما لازم تمفاتي هوي يولي ابدا كل يؤخذ من قوله ويرد قاعده هي موي كرير لسانا ني ني kwa wanafunzi wenu waziq kwa hiyo ifanyieni kazi kwa nini sisi mara nyingi huzungumza qawaid kisha haziko katika vitendo vietu ya ayu alladhina amanu lima taquluna ma la tafalun wakarir qawaid kullun ya'khadhu والله qawlihi تسكليزه بس منننه الشيخ ربيع اسمعي اسمع العلامه ربيع كك تعليق ي كتاب من رساله يا ابن رجب الفرق بين النصيحه والتعيير وكراسه وتيسا قال حفظه الله <سؤال> كل يؤخذ من قوله ويرد وليس كل يؤخذ قوله أو كل يرد قوله للشافعي وأحمد ومالك اسما هؤلاء يؤخذ من أقوالهم ويرد كذلك الثور والاوزاعي يؤخذ من اقوالهم ويرد لانهم ليسوا بمعصومين يقول ابن تيميه العصمه للانبياء اما الصديقون والشهداء والصالحون والائمه كل لا بد ان يخطئوا منين يا شيخ ربيع اسما كل يؤخذ من قوله ويرد كل ما انت اصيقه صلى الله عليه وسلم بس اجيئ مننوه yake ni yenye kuchukuliwa yakiafikiana na haki na usawa na vile vile ni yenye kukataliwa yakipingana na haki na usawa na hi qaida ikhwani fi Allah bi ijma' ahli sunna wal jama'ah hayna khilaf man رحمه <متشف> الله في كتابه كتابه المنهاج وهكذا الامام الشافعي رحمه الله في كتابه منظور الرساله اسمع الشيخ ربيع وانا سكل منتو ni lazima maneno yake yachukuliwe na kadhalika maneno yake yote yaribisho الشافعي لا في لا احمد لا مالك وته ومن ياون يني كتشكليوا نا من أفضل الإمام الشافعي أو الإمام ربيع 2 و سيسي تنو جسري و الشافعي في هذه المسألة وفي هذه المساله قول ابي حنيفه باطل في ما ونا وزيتو كما سيسي تنقسما اخطا امامنا وشيخنا وحبيبنا ربيع السنه ربيع السنه في هذه المساله جاني كذلك كنا وزيوجاني لكن كنا wepesi wa kusema akhta al-imam Ahmad akhta ibn Abbas fi hadhihi al-masala ibn Abbas hibru hadhihi al-umma wallahu musta'an kwa yusema kadhalika kina thauri na auzae wote kala la annahum laysu bima'sumin sababu wao sio wenye kuhifadhiwa na makosa wallahu almusta'an kwa hiyo ekhwani fi allah kadhalika katika pointi zilizozitaja ni kwamba utawakuta hawa vijana pindi wanapoelezwa makosa ya hawa muhalifun utakuta wao wakwambia hawajui makosa yao nini ingawa amebanabana maneno na atujui ya kusudia nani lakini mimi nakwambia akhi karim abdallah na yalet kama una ujasiri wa kumkabili mtu kama nasee hana, hana ujasiri huo ni nani uliyotuita mimi na walid au mfano wetu Ukatunasihi tunaasihi kwamba jitengeni na fulani na fulani ana moja mbili tatu lini na nani, nani uliye abadan hakuna mtummoja uliye niita chini wewe ulituita ukatutaka, tujieleze mawafifu zetu na tusemaje kuhusu qadhia ya fitna ya sheikh Muhammad alimam nakusiana na, yana, na ya yakfuyush kwa kuelezea hali yanayotukorubisha sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hoja zetu na wewe vile vile ukatukataza kutorigia فيوش na vile vile kuachana na Muhammad al-Imam tukaona hoja zako hazina mashiko ni kwamba qala al-Allama Rabi' wa qala al-Allama Ubayn wa qala Abdullah al-Bukhari tukaona sio hoja hizo bas lakini tuambie lini ulituiita ukatueleza makosa ya mukhalifin wallahu al-musta'an atahadika wallahi nafrah bin nasiha lakin nasiha ziwe zina hoja sio kwamba nili muita nikamwambia abadan abadan talama nahnu talabatul ilm wazi ukatupeleka vile unavutaka wewe njoo tuna nasihi lakini kwa ilimu na hoja kutupeleka peleka kiupofu upofu hadha i'mal anta wa atba'uk wallahu almustaan kwa hiyo ni maneno ya urongo kwamba alituita na kutueleza maneno ya muhalifu sio yeye wala mwenzake wallahu almusta'an kadhalika katika malalamiko Aliyolia na vile vile kudai ya kwamba utawakuta hawa vijana ni wakali hawatoi salamu kwa masalafi lakini utakuta kiupande mwingine ni walaini kwa mahizbi na utambia nao nahuni urongo wa wazi wallahu Na ma nqiyatu abdallah hakuwa hivi ikhwani fillah lakini hii ndio natija ya kila mtu pindi anapojipachika mambo ambayo kwamba yako nje ya uwezo wake kwa hivyo alijipachika katika mlango aljarh wa ni mlango ambao kwamba uko nje ya uwezo wake hawezi kuingia katika mlango kama huu. واضح ديو مكونه بلاء كما هزي قواعد سلفيه عامه ينزلها على الافراد وهكذا احيانا يأتي بالضوابط والقواعد ضوابطا ما زكمبا هات جوواي كزسكيا ان لو تفتحوا كتابو حتكتوا كما vile ان ابو فيونجيا والله المستعان فايو اسما سيسي ني ولاني توتمبيا نا ما حزبكونج واتاجا والله سنتبرأ منهم kwa njia yoyote unayoitaka njia ya kuandika kwa whatsapp njia ya sauti ukitaka tuje ghutheili utupatie microphone juu ya mimbar tutafanye Lakin tuambie nani hao mahizbi na lazima wawe kweli ni mahizbi sio kwamba ukishatoa hukumu wewe fulani hizbi tukufuate abadan hada e'mal anta wa atba' amma nahnu hai hati. Hai hati. Naam. Kwa yunga, tuwambia, nani hao tunaotembea nao mahizbi nani tunao salamu alafu wewe ukilalamika abdallah kwamba sisi hatukutolei wewe salamu wewe ndio uliotangaza utangaza kadhalika abu hashim wafakahu allah alitangaza muqata'a kule pongwe alipokwenda kwamba vijana hawatowapenda lakini tumewakata wa, wa wa wa ila akhirih kwa hiyo nyinyi ndio tukata na maana ya muqata'a ni koto msalimia mtu kutozungumza naye kutoshirikiana naye katika majal ad sasa ikiwa nyinyi mumetangaza mukata'a We huoni kwamba hivi ni vichekesho wewe unatarajia sisi tukusalimie hakuna shida mimi nita kusalimia lakini je utaitikia salamu yangu wewe umetutangazia mukata'a kwa sababu sisi ni wafuasi wa Muhammad al-Imam na bado tuko, tuko markazi ya Fuyushi ingawa baadhi ya ikhwan ndugu zangu wa Islam husema kwamba Abdullah hana shida na fuyush. Na kwamba iwana nasihi watu wende wakasome Yemen. Ingawa hajataja fuyush. Ha? Kawambia hakikisheni ninyi hamna nasihi mukasome fuyush. Ninyi mume nasiwa mukasome adan. Wakina Ali al-Hudhayfi kwa aki salah kantush wagi eh? na abbas aljouna munir safih alsaadi na wengineo na wao wenyewe washapakura na kule sasa sijui unapo na watu wende wakasome yemen wawafanyia talbis watu kudhania khairi ya kwamba wewe na sahza zako zimeelekea kwamba watu wakasome fuyush. kwa hiyo waambie wazi msiende fuyush, nendeni yemen kwa fulani na fulani tena uambie wende kwa nani و نهاهم مصاعق وليكوك عدن في ليله والله المستعان وهذا هو شان المفلسين وشان الذين يطعنون العلماء والله المستعان كيو سجوي ني ما لكن مادامو امفunga maneno yake na sisi vile vile tumwacha hivyo hivyo mpaka atakapueka yaku m bainishia tutaendelea na mambo ambayo kwamba ni muhimu kwetu sisi kwa sasa kusomesha watu kuhifadhi mutun na vile vile kujiendeleza na kutafuta elimu ya kisheria lakini tukiona munasaba wa kumtandika kidogo tutamtandika tuendelee na barabara yetu wallahu almustaan kadhalika kalalamika ya kwamba sisi twafatanana na watu امبوا كوانبا هو معاجب معاجب واضحه bile bile hapa amebana lakini في الله nani mimi ikhwani fillah natembea na ndugu yango al-fadhil ad-da'i ila Allah kitaban sunnatan ala fahm salaf hadihi al-umma lakhal fadhil Abu Isa Muhammad ibn نورين حفظه الله ورعاه وهكذا خ الفاضل الخلوق صاحب سمت وأدب الاخ ابو ابراهيم الامين ابن سعيد حفظه الله ورعاه وهكذا الشيخ أبو بلال نعمان حفظه الله وهكذا أخي الفاضل زين العابدين حفظه الله نا وينغيناو امبو كوامبا يستحضر ماجنا ياو يا صحيح فايونغينيامبيا ikiwa hawa ndiyo watu wa maajabu maajabu fahia hala sawa eh, wa اهلا و kwa haya maajabu kwa ikiwa hawa hamba watu wa maajabu basi sisi tuko na wao na wewe ikiwa si mtu wa maajabu kwa hiyo wewe angalia mtu ambaye kwamba taendana na wewe na hana maajabu kama tuliyonayo sisi wallahu almusta'an Na vile vile kutuambia kwamba sisi ni mumayya Wallahu almusta'an ya kwamba ni watu walegevu katika misimamo ya manhaji as-salafi ikhwani fillah takaniwapatie mifano ili muangalie nani mumayyir sisi ama yeye na nani ambaye kwamba ana tanakud sisi ama yeye huyu bwana ya kwamba ndugu yetu Muhammad ibn Isa na vile vile ndugu yetu nurain ni watu ambao kwamba si masalafi ni watu munharifun na ni watu mahizbi na haya yako kwa uthibitisho ikiwa wewe witikidi hawa ni mahizbi kitu gani kilichokupelekea wewe utoke na ufunge safari wewe na genge lako nyali mwelekee mpaka Lamu msikiti wa Nurain اتيمو اندفانيا داورا كوله وكاتي عبد العزيز المشدري حفظه الله يوا وامبيا كما اله القائم عليه هو نورين حفظه الله ماموكا امبيا موسي جي سسا امبونا موليتو كامكا ليكيا كونورين امباي كوامب ني حزببي امباي كوامب حفاي مولكو نيني كوله ikiwa nyinyi kweli mwadai eh jadun ala almanhaj alsalafi mliku mndafanya nini kwa yule hizbi wakatimu shaan bi wa musige hapa msimamizi ni nurain habidhahu allah na ikiwa mwaenda kwa ajili ya kunasiha nurain fa ahlan wa sahlan bikum mukasima kwamba hatuendi kunasiha nurain اسالك اليس هذا تميع والله المستعان دمفانو ياكمي اخياني في الله يكونيش هاو مبوانا قبا اينما ندي السلفي اكم دوموني موا لكن عملي يعني اتكوت يخالفون كثيرا من القواعد للمنهج السلفي والله المستعان كماليزي انا لان اخواني في الله ان جاء حك لتاج اسما utakuta baadhi ya watu atujui je hapa hakuna ikhlas ndani yake au tashaffi utakuta baadhi yao huwa tahadharisha wenzao sijui mwenzangu wenzangu nani hapo eh? na hii ndio sha'nul kubanabana maneno nyingi kila siku msema al manhaju salafi manhaju wofuuh sasa mbona wabanabana maneno wawatiza Waislamu waliyokuelewa hapo ni wale ulioka nao kawaelezea kwamba kuna 1 2 na wewe watarajia kwamba hizi nasaha ziene kwa Waislamu wote Mombasa sasa usibane bane maneno weka wazi baadhi ya mambo yakihitajika kuwekwa wazi Asema utakuta baadhi ya watu wa watahadharisha wenzao kwa ajili ya taswir dhawati llarwah picha. Akini kusudia mimi Abu Ayman Muhammad ibn Salim lakini eh waki wenzao na kuwatangazia mukataba lakin utakuta wao wenyewe waenda sehemu fulani kuhutubu wapigwa mapicha wala hawalikemei ile jambo na wala hawasemi kwamba hili jambo hawajaliridhia Je umeniona kwamba sijalidhia hilo jambo umeshuhudia lakin nalhawa لكن الهواء والله المستعان اخواني في الله قف وفقي قبيسا قبل يا سكو 1 قعيد الاضحى يا مكجانا لبطا سيمو كتوكا كون دويانغو الواحد امام ومسجد ام كلثوم اكني راينا كن سسيتيزا نكونيومبا نيندي نيكخوتوب خطبه العيد nika sita kumpatia baadhi ya aadha na kadhalika nilikuwa nimeshughulishwa na kukabika na baadhi ya mambo binafsi alimuimi kamwambia nitaangalia sanzuru fi amri thumma inshaallah sa atawasil maaka tukaagana hivyo baada ya Abdul Wahid nikapata simu takriban 4 za baadhi masala fi maawam na wengine maduaat vile vile wakini sisitiza na kunirai kwamba niende nikafutubu wala tusiwaachie Mahizbi nafasi kama ile na kwamba Nitapatiwa nafasi ya kuzungumza vovote ninavotaka wala hakuna vikwazo ya kwamba zugumza hili hili usilizungumze nikafanya istikhara na vile vile nikampigia simu ndugu yangu kumtaka ushauri al alfadhi nurain Abu Uthman hafidhahullah waraa nae vile vile kanishajaeisha kwamba niende Alhamdulillah nikaenda nikakutana na mazingira ikhwani fillah mazingira ambayo kwamba sikutarajia kukutana nayo nayo ni kukutana na baadhi ya viongozi wetu hafidhahumullah wasaddadahum na nyinyi mwajua sehemu yoyote maeneo yoyote wakiwa viongozi utakuwa na makameraman na watu wanaochukua mavideo wallahu musta'an jambo la kwanza ikhwani fillah nilipofika pale nikamwita ndugu yangu Abdul Wahid Kamambia, haya mazingira siku ya tarajia kwa hiyo akhi min fadlik nenda ukaongee na wale makameraman waambie nini wasinichukue video wala wasinipige picha akanambia abshir ya abaaiman mitaongea na wao. Tayib umejuaje kwamba mimi sijalikemea hili jamu? Ama ulikuwa utakani pige fujo kama mnavofanya wewe sinit pige picha. Thumma Wapigwa video video natakuona ingawa wajifanya waina aina maina lakini video umepigwa jeu umelipinga hilo jambo picha wewe aitisha za mtoto Abdurrahman, habidhahu Allahu ha, mtoto wako tena waagizia kwamba nipigieni picha munitumie aya maneno baadhi echo zungumza وكريم بقوله ان بعضهم ولونقليوا هذه الاخبار نا يله والله المستعان فمن المميع اخي الكريم عبد الله نحن ام أنت وله مين نصح زانك سيكمبي تسفني ردود الرد من الدين لكن إن كنت تريد أن تتكلم ونكتاكك تسغمز فتكلم بعلم لا عن جهل وتكلم بصدق واخلاص وسفان التلبيس ولا اسمي كذبه ولا استتغمه قيل وقال فلان اني انبي فلان أن انبي أن والله الذي لا الهه غيره كل جambo هل تساعديه ووي سي دنيانا وكشؤ اخره والله الموعد ما بلي الله سبحانه وتعالى فايو شونغا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يوات تي انا يفانيا تتاولizwa na Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbuna tabaarak wa ta'ala sayas'aluna ywat te naifanya na tumayo yazungumza wallahu almusta'an nawalillah alhamd wako wengi ambao kwamba hapa Kenya tunaushirikiana nao katika maamala tofauti tofauti na kadhalika baadhi ya marakazi mingine tuliyosoma واجه ينج كما هلي لتصوير ذوات الارواح انتم كم واحد هتجوايكم كتا كسا والله الذي لا اله غيره زوبانه سوي مننا مننو يطوا والله المستعان صل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك